sa min ahlil Quran, min ahlil Ibadah, min ahlil khair, min ahl أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.